انا الحي الذي لم يأتهي الناعي انا من لا يرد دعوة داعي انا الحي الذي لم يأتهي جاي فيا يا والبنيني حسيب وحاسب حساب المجرات خفايا ومداغ رسل أرسلت نزلوا بالرسالات ختام الرسل طاغ جعلت ذريت لي مخلوق آيات اهتدى الكل بهداغ أنا الله العظيم فالق الباري وشر المصطفى من بعض أشراري أنا مأوى الحزيني هلم واقصديني أنا من لا يرد دعوة داعيي بعد ثيل حدين شو دعوه الدين حمل ثقل الرساله وفات تغيرت كل المواجع عصف ريح الظلال انكسر من بعد ظل عمي الميانين قضت وي الحال حال حالة عقب طبرت علي علي الحسن ناوي افتدى حفظ العدالة انا المحي المميت الباعث القادير بعثت اليوم سبط المصطفى ثائر وبالحق المبين هلوم واقصديني أنا من لا يرد دعوة داعي سيديني انا مالا يردوا دعوه الداعي اللي حكمه ومشيئه وهذا مرسوم الامر من اتحادك جعلت تحسين يعلن ثوره على القوم نصر مني ايد ومشؤخه بنيني وعائلة اليوم ويا ريحانة محمد بمشيئة حكمتي انظر المظلوم على الغابريت والساد انا القدس كي ارضى لي العطبى وشأت ان ارى ايتامه تصبى بيان ترتجيني هلم واقصديني أنا من لا يرد دعوة الداعي أنا يرد دعوة الداعي إلك أربع بنين أولادك اطهار البشر تعرف همهم مشوي يا اخو والضعن صار ظلم شاده وعزم وام دعاتي ندمع يدفا صرختي انا رد غريبي الدار للدار اشتخافين على دمهم أترضينا حسينا داميا يلقا أترضينا سريعا وحده يبقا فقولي نبئيني هلم وقصديني انا من لا يرد دعوة الداحق يدي انا هل يا رد دعوه دعى الام لابنها جامعه العان على الاربع من البين شملهم هذا يرجع ولا عباس شفيت ولا جسمي تقطع يرجعون بسلام ويبقى لي حشين فرض جسمي توسع اذا ما شت في الابناء انوف فيها الا يكمل بوعدي هلم واقصديني أنا من لا يرد دعوة داعي أنا من لا يرد دعوة داعي عليم وأعلم بكل أمر مكنون يا من ذاتج مطيعا بنينك انت ترديهم يضحون لجل حفظ الشريعة حياتي حسين يشره الغوي بي عن دماغهم للوديعا يضل عايب بس هناك مرهون علم تون الشريعه سيهوي جعفرون والترب أكفان وعبد الله يغوي ثم عثمان بمقطوع اليمين هلم واقصديني أنا من لا يرد دعوة الدعي هل أمي واتصديني فيا أم والبنيني هل أمي واتصديني أنا يرد دعوة التاعي هديتي للوديع أربع أولاد قضوا بالتفضحايا رخصتيهم لجل عينه بالسجاد على دروب المنايع قلت راح ابني طولي الدهر أمجاد وخصيك بالرعاية أجعليك باب من أبواب الأمراء شرف له للهداية وهبتي ببعة المختار أولادا خذي مني لدى على مر السنين هلم واقصديني أنا من لا يرد دعوة داعي الشاعر جابر الكاظمي